الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شيء عجيب ا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد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 كيف بنيناها م ف و س و ا ه النابلسي و فيها للعلوم الاسلاميه ب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا أ به, به جناته وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قضن هم, هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص